سير إلى, إلى نادي السراج فالسراج الى اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سير إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم الدنيا ناب بشرين فحتو الدنيا وسادة فحتو الدنيا وسادة صوته يملو صدقه أسمع الكون رشادا عم الدنيا ناب بشرين فحتو الدنيا وسادة فحتو الدنيا وسادة إلى نادي السراج فاستراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا إلى نادي السراج فاستراج اليوم عادا وأضاء الكون وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون غوراً وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى وبه يحل التحدي بدرونا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوة الله لنحيل لن إخوة الله لنحيل لن وبه يحل التحدي. مثلنا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوات الله على النحيد إخوات ولا على النحيد إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى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 ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد مركزي يا تساج فاخري دلت للأكوان عيه فوق الجبال ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد سب إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نوعا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى Surah al